فأوحى إليهم ربهم لنُهلكَ الظالمين ولنُسكنَ النَّتومُ الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخف وايد واستفتح وخف كل جبار عميد من وراء من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد نسيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه أذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمات اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ألا شيء ذلك هو الضلال البعيد